كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحب الضيف ويكرم الضيف بل كان يطلب الضيوف وكان يكرم الضيوف صلى الله عليه وسلم هذه من اعظم اخلاقه عليه الصلاه والسلام وكان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ويقول لا خير في من لا يضيف نحن اليوم في حاجه ان نفكر في هذا الامر كيف نستقبل الضيوف حتى نشابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه كثير من الناس ربما مع حياتنا المدنية يستثقل وجود الضيف عنده يشق عليه وجود الضيف هذا من الأخلاق التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحبيب صلى الله عليه وسلم علمنا إذا أردنا أن ندعو, أن ندعو الأتبياء وأن لا نخصص الأغنياء دون الفقراء قال لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا اول ما يبتده بالفقراء بأهل الصفة بعض الناس ربما يعتني بالمصالح في دعوته فينسى هذا الجانب الذي ينال به الأجر ويهتدي فيه بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم كان الحبيب صلى الله عليه وسلم حسن الاستقبال للضيف والاستقبال للضيف بالبشاشة وبالفرح وبالسرور هذا من أعظم ما ينبغي أن يقدمه المضيف للضيف ثم أن يجلسه في مجلس مناسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه بعض الضيوف فدفع إليهم الوسادة وجلس عليه صلى الله على الأرض فإكرام الضيف وإنزاله المنزل الأفضل والأجمل والأحسن من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليل على كرم النفس وعلى سخاوتها سن للمضيف ان يعجل بالطعام للضيف قال الله سبحانه وتعالى فما لبث ان جاء بعجل حنيذ لسيدنا ابراهيم فلا ينبغي للمضيف ان يتأخر في تقديم الطعام او ان ينتظر شخص ويجعل بقيه الضيوف يتاخرون في طعامهم بل يقدم الطعام في الوقت الذي يتوقعه الناس كذلك علي ان يقدم الطعام دفعة وأن يحسنه قدر المستطاع لكن هنا سنة مهمة وهو عدم التكلف ينبغي للمضيف أن يأكل مع ضيفه فلا يمسك المضيف حتى لا يمسك الطيف عن الطعام وكذلك لا يرفع شيء من الطعام حتى يتأكد أن الضيف قد اكتفى وقد توقف تماما من الطعام حتى لا يحرجه برفع الطعام وهو لا زال يرغب فيه من الأشياء المهمة ينبغي كذلك لأحل المنزل أن يتعاونوا النساء والرجال في أن يؤدوا حق الضيف نعلم أن الضيف يأتي برزقه ويخرج بذنوب أهل المنزل الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يجيب دعوة العبد ودعوة المسكين وكان يجيب الدعوة ولو كانت حتى في اطراف المدينة بل في خارج المدينة وكان ينبوه إلى أن إجابة الدعوة من طاعة الله ورسوله فخصوصا دعوة وليمة العرس وليمة العقيقة الولائم الشرعية المهمة التي ينبغي الإنسان أن لا يتأخر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى كراء لأجبت يعني لو أحد دعاني إلى عظم أو مرقة عظم لأجبت هذا من تواضع صلى الله عليه وسلم بعض الناس إذا لم يدعى إلى دعوة مهمة كبيرة لا يستجيب لهذه الدعوة الضيف إذا دخل ينبغي له أن يستعذل وأن يجلس حيث أجلسه صاحب المنزل لأن الضيف يمكن يدخل فيجلس في مكان ويكون صاحب المنزل لا يحب أن يجلس الطيف في هذا المكان فيجلس حيث أجلسه صاحب المنزل أو يجلس حيث انتهى به المجلس إذا كان هناك جماعة من الناس كذلك إذا دخل الطيف ينبغي له أن لا يفرق بين إثنين في المجلس ولا يقاطع الناس في, في, في كلامهم وأما إذا رأى منكر فعليه أن يرجع حتى لا يكون معيناً أو مؤيداً لهذا المنكر الموجود في هذه المناسبة أو في هذه الدعوة فيكون ساكت على منكر ولا ينكره من أجل الله سبحانه وتعالى في علامة كان صلى الله عليه وآله وسلم مع بعض أصحابه ضيف عند بعض الصحابة فلما قدم الطعام انزو أحد الصحابة فقال ما باله قال صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوك تكلف لك وتقول صائم ولذلك العلماء قالوا يسن للإنسان أن يجبر خاطر أخاه, أخاه, أخاه الذي دعاه فيفطر من صوم النفل طبعا ولكن لو كان يعرف أن صاحب الضيافة لا ينكسر خاطر بذلك فلا بأس من أن يستمر في الصوم الضيف ينبغي له كذلك أن يأكل من الطعام حتى يشعر المضيف أنه فرح وأنه استأنس بهذا الطعام وعليه كذلك أن يشكره وأن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل هو وأصحابه عند بعض الصحابة قال لهم أشكروا صاحبكم ما تفعل ما نفعل؟ قال ادعو له فمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المسنون أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم أو أي دعاء يدعو الضيف به للمضيف كل ذلك من سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من آداب الضيف أن لا يكون ثقيل كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا طعم طعمتم فانتشروا الضيف بعد أن يأكل ينبغي له أن لا يتأخر كثير في منزل المضيب حتى لا يشق عليه العاملون بسنه الحبيب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هم موعودون بضيافه كبيره عظيمه جدا يوم القيامه يوم ان يرد الناس ضيوف على رسول الله الله عليه وسلم على الحوض فاذا شربنا اليوم معاني قول الله سبحانه وتعالى قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نشرب من كفه من حوضه ان الله ذلك اليوم